كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربما ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل به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 بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق فالتبت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا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 فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من منينا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه ليس ذلك بقادر على